حساب تلاوات المسجد النبوي يقدم الحمد لله الحمد لله الذي يسر الحج إلى بيته الحرام أحمده سبحانه على كل خير وفضل مدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إِلهُ الأوَّلينَ والآخرين رَبُّ الْأَنَامِ وَأَشْهَدُ وَأَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَيْرُ مَنْ صَلَّى وَصَامَ وَحَجَّ وَقَامُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه صلاةً دائمةً إلى يوم الدين أما بعد فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنُوا اتَّقوا الله حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون كلَّما جاء شهرُ ذي الحجَّة وهلَّت مواقيتُ الحج تألَّقت صفحةٌ من تاريخ الإسلام ووقفةٌ من وقفاتِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم ومن أهمِّ معالمِ رحلةِ الحج إلى جانِبِ أداءِ المناسِكِ العبادية تلك المعانِي الجامعة والمبادِئُ البليغة التي خاطَبَ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المُسلمين في حجَّة الوداع مبادئُ سُكِبَتْ مع عباراتِها دُمُوعُ الوداع ومن أجل ذلك سُمِّيَتْ خُطْبَةَ الوداع وفيها حذَّرَ رسول الله صلى الله عليه وسلمَ من الشِّرْك ذلك الدَّاءُ الوَبِيل الذي يفتِكُ بالإنسانية ويُحطِّمُ أصالتَها قال الله تعالى واذ بوئنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ومن الشرك ادعاء علم الغيب وتلقي الوحي من السماء والابتداع وتقديس الافراد واتخاذ البشر وسائط عند الله بهم تقضى الحاجات وتغفر الذلات وفي خطبه الوداع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا هذه مبادئ خالدة لحقوق الإنسان فلصيانة الدماء قال تعالى ولكم في القصاص حياة ولصيانة الاموال قال تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما ولصيانة الاعراض قال تعالى الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده هذا لغير المحصن اما المحصن فعقوبته الرجم حتى الموت يبني الاسلام يبني الاسلام الامن في نفس المسلم ويبني العلاقات الكريمه بين الناس في روابط ايمانيه اخوه في الله لها حقوق وعليها مسؤوليات ارحام توصل بر لوالدين حسن جِوار، صُحبةٌ وسكن وزواج ومن مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام أنه لا يجوزُ أن يُؤذَى إنسانٌ حضرة أخيه ولا أن يُهانَ في غيبَته سواءٌ أكان الإيذاءُ للجسم أو للنفسِ بالقول أو بالفعل حرَّمَ الإسلامُ ضرب الآخرين بغير حقٍ وَنَهَى عن التَّنَابُزِ وَالْهَمْزِ وَاللَّمْزِ وَالسُّخْرِيَةِ وَالشَّتْمِ روى البُخاري أن رجلًا حُدَّ مِرارًا في شُربِ الخَمْر فأُتِيَ به يوماً فأمَرَ به فجُلِدَ فقال رجلٌ من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يُؤتَى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله كفل الإسلام الاحترام للمسلم بعد مماته ما ومن هنا أمر بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ونهى عن كسر عظمه أو الاعتِداءِ على جُثَّته وإتلافِها روى البُخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبُّ الأموات، فإنَّهم قد أفضَوا إلى ما قدَّموا وقال صلى الله عليه وسلم في خُطبة الوداع ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميَّ موضوع لقد كانت الدماء في الجهلية رخصة وكانت النفس الإنسانية هيينة فجال إسلام لضال الحياة وسوسا تحترم بها النفس الإنسانية وتجعل قله دون مبرر جريمة في حق البشرية قال تعالى من ق لا نفسا بغير نفسن أو فساد في الأفضض فكأنَّمَا قَتَلَ الناس جَمِيعًا لقد كانت العصبيَّاتُ قبل البِعثة عميقةَ الجُذور، قويَّةَ البُنيان فاستطاعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يجتثَّ التمييزَ العُنصُرِي بكل صورِه وأشكالِه من أرضٍ كانت تُحيِي ذِكْرَه وتهدِفُ بحمدِه وتتفاخَرُ على أساسِه فقال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 في إحدى الغزوات بذرةٌ غريبةٌ في مُجتمعٍ طاهر قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يرعى المسيرة ما بال دعوى الجاهلية لم يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تظهر بينهم بوادر التمييز العنصري ولو كان في الألفاظ فهذا أبو ذرٍ يُعيِّر رجُلاً بأمِّه ويُناديه يَبْنَ السوداء فيغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أعيَّرتَه بأمِّه إنك امرؤٌ فيك جاهلية وهذا لا يسلِب أبا ذرٍ فضله من إسلامه وجهاده ومن انبرى لإحياء العصبيات والهتاف بها والتفاخر على اساسها فيقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنه وفي خطبه الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واولوا ربا اضعوا ربا نار ربا عباس ابن عبد المطلب فانه موضوع كله حرم الاسلام الربا لضرره وكثرة مفاسده فهو يفسد ضمير الفرد ويفسد حياة الإنسانية بما يشيع من الطمع والشره والأنانية يميت روح الجماعة ويسبب العداوة ويزرع الأحقاد قال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبَّطه الشيطان من المس وفي خُطبة الوداع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله لقد حفِظ الدين للمرأة حقوقها وكرَّمها أمًّا وزوجةً وبنتًا جعل جسدها حرمةً لا يجوز النظر من أجنبيٍ إليه بعد أن كان للجميع حقًّا مشاعًا أعطاها حق الإرث وحق العلم سوى بينها وبين الرجل في الأجر والثواب وفي التكاليف العبادية وفي خُطبة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركتُ فيكم ما لن تضِلُّوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله كتاب الله يهدي للتي هي أقوم في شؤون المعاملات والقضاء والحكم والمال والاقتصاد والمعرفة والتربية والتعليم والأخلاق والأمن والسلام والرخاء الاقتصادي قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار وحين تخلى المسلمون عن هدي القران صاروا شيعا واحزابا يضرب بعضهم رقاب بعض وهذا ما حذَّر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع فقد قال في بعضِ خُطَبِها لا ترجِعوا بعدي كُفَّارًا يضرِبُ بعضُكم رِقَابَ بعض بارَك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفِرُ الله العظيمَ لي ولكم ورسائلِ المسلمين من كل ذنبٍ فاستغفِرُوا إنه هو الغفورُ الرحيم الحمد لله على إحسانِه والشُّكرُ له على توفيقِه وامتِنانِه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانِه وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه الداعِي إلى رضوانِه صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه وإخوانِه أما بعد فأُوصِيكم ونفسِي بتقوَى الله لله تعالى في بعض الأيام المُبارَكَة نفحاتٌ ينالُها المُوفَّقون من عباد الله ومن تلك الأيام أيامُ عشر من ذي الحِجَّة التي قال فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما العمل في ايام افضل منها في هذه قالوا وللجهاد قال وللجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء هذه ايام العشر من ذي الحجه ميدان سباق في البرِّ والطاعة، والاجتهاد، في الذكر، والدُعاء، وتعظيم الله ومما هو مشروعٌ في هذه الأيام الإكثار من صلاةٍ نافلة، والتهليل، والتكبير، والتحميد، وقراءة القرآن والصدقة على الفقراء والمحتاجين، وإغاثة الملهوفين وبرِّ الوالدين وقيام الليل إلى غير ذلك ومن الأعمال صوم غير الحاج ما تيسر له من أيام العشر خاصةً يوم عرفة لما في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبلها والسنه التي بعده ومما يشرع تكبير الله وتعظيمه فالتكبير المطلق يكون في جميع الأوقات من ليل او نهار إلى صلاه العيد أما التكبير المقيد فهو الذي يكون بعد الصلوات المكتوبة التي تصلى في جماعه ويبدا لغير الحاج من فجر يوم عرفه وللحاج من ظهر يوم النحر ويستمرُّ إلى صلاةِ عصرِ آخرِ أيامِ التشريق كما تشرع الأضحية ومن أراد أن يُضحِّيَ ودخلَ شهرُ ذي الحِجَّة فلا يأخُذ شيئًا من شعره أو أضفارِه حتى يذبحَ أضحيتَه قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلالَ ذي الحِجَّة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 اللهم صلِّ على محمد وأزواجِه وذُريَّته كما صلِّيت على آلِ إبراهيم وبالِك على محمد وأزواجِه وذُريَّته كما بارَكت على آلِ إبراهيم إنَّك حميد مجيد وارضَ اللهم عن خلفاء الأربعة الراشدين أبي بكٍ وعمرَ وعُثمانَ وعلي وعن الآلِ والصَّحبِ الكرام وعنَّا معهم بعفوِكَ وكرمِكَ وإحسانِكَ يا أرحمَ الراحِمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفره والكافرين وجبر اللهم اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انا نسالك الجنَّة ونعوذ بك من النار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 اللهم إنا نسألُكَ فواتح الخيرِ وخواتِمَه وجوامِعَه، وأولَه وآخِرَه، وظاهِرَه وباطِنَه، ونسألُكَ الدرجاتِ العُلَى من الجنَّةِ يا رب العالمين اللهم عِنَّا ولا تُعِنَ علينا، وانصُرنا ولا تنصُر علينا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 اللهم احفظ في بيتك الحرام وجنبهم الشرور والآثام اللهم ردهم إلى ديارهم سالمين غانمين مقبولين اللهم اجعله حج مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا وعملًا صالحًا متقبلًا مبرورًا يا رب العالمين اللهم ابسُط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسُط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفُجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا شأننا كلَّا، ولا تكننا إلى أنفسنا ولا إلى أحدٍ من خلقك طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وافِّق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم وافِّق إمامنا ووليَّ أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وافِّقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين ووفِّق جميع أولاة أمور المسلمين العمل بكتابك وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفوسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين ربنا لنا والإخواء الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلَّا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتائه القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكره على نعامه يزدكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون